اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذرا ات من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ذرا الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين تَسِيحُوا فِي الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ تَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله ان الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله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 إلاا الذيينَ آهَُم مِنَ المُشكينَ ثمَّ لَ يَن قُصُوكُم شَيْئاء إلاا الذينَ آهَتُم مِنَ المُشْكينَثَُّ لَم يَ قُصُوكُم شَيئاء ثمَُّ لَ ي ثَُّ لَ ياقُثُكُم شَيْئَ وَلَ يغاهِرعَلَكُم أَ أحدَد فَأتِم م إلَيهم أَهدَهُم إ إلى مَُّتم فَأت إلَهِم أَهدَهُم إى مدتم إِ اللهَّ يحِبُّ المُتَّقين إن الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فاذا سلخ الاشهر الحرم المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد واخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره وان احد من المشركين استجارك فاجره فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادلغه مأمنه واجذبه حتى يسمع كلام الله ثم ادغضهم منه ذلك بانهم قوم لا يعلمون ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلاا الذين عاهدتم إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنْ دُونِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنْ دُونِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إن الله يحب المتقين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 يَرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ يَرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اشْتَرَو بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اشْتَرَو بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا فَمَنَ قَللَ قَقَدُّ عَْ سَبِيلِه فمَلَ قَللَ تَقَدّ عَ سَبِيله إِهُ سَأَمَا كَوا يَعَّْلُون إَِّهُ لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمه, ذمة أولئك هم المعتدون أولئك هم المعتدون فإن قابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين فايا تشابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يامنون وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا وَإِنَّ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُ أَإََّدَكُفْرِ إهُم ل أيمَانَ لَهُم عَهُم يَتَعون فَقاتِلُ ألا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم باخراج الرسول الا تقاتلون قوما مكثوا ايمانهم وهم الرسول وَهَمّ بِخْراجِ الرسُولِ وَهُم بدَأُوكُم أَولَمَ اللهَّ وَهَّ لخراجِ الرسُولِ وَهُم بدَأُكُم أَوودَلَلهَّه تَخشَونَهُم تَخشَونَهُم فَلهَّهُ حَّأَ أن تَخشَوه إِكُتُم إن فَإِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ يرْقُطْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَمَّهُمْ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عليم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 وَلَمَّا يَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَّه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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله ما كان للمشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر شاهدين على انفسهم بالكفر اولائك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون اولائك حبطت اعمالهم وفي خالدون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 فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ ثِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ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 والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم الذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل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 غاردين فيها ابدا غاردين فيها أبدا إن الله عنده اجر عظيم الله عنده الذين أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إِنْ اسْتَحَبَّ الكفر, الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۖ قُل إِن كَانَ آلِهَتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ۖ فَرَبِّي خَيْرٌ وَأَموال نِقَتَ رَفتْتُمهَا وَتجارَُ تَخشونَكَ سَدها وَم ساكِنُ تَبضَوونَهَا أَحَبَ إلَكُم مِنَ اللهَّ وَمَ ساكِنُ تَبضولَهَا أَحَبَّ إلَكُم مِنَ الل أَحَب إلَكُم مِنَ اللهَّهِ وَصُولِهِ وَجِهاتِ في سَبِيلِه أَحَبَّ إلَكُم مِنَ اللَّهِ وَصُولِهِ وَوجهاتِ في سَبِيلِ فَتَرَدَّصُوا حتى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَتَرَدَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا لقد نصركم الله في مواطن كثيرا ويوم حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وظاقت عليكم الأرض بما رحبتم ولئتم مدبرين فضاقت عليكم الأرض بما رحبتم ولئتم مدبرين ثمُأَ زَل الله سكتَهُ وَلا وَصُولهِ وَلَ المُؤمننين على وَسُوله وَلَ المُؤمنين وَأَنزَلَ جُنودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنزَلَ جُنودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جزاء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 ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا حتى حتىَ يُعْطُ الْ الجِزَةَ عدِ وَهُم صَظِرُون حتىَت يُعْطُ الجِزَةَ عدِ وَهُم صَظِرون وَقَالَنتٍ لَهودُ زَيرُ نِدنُ الله وَقَانتٍ لَمُودُ وقالوا ان الصار المسيح ابن الله وقالوا ان الصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كثروا من قبل من قبل قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ لَا يُؤْثَكُونَ قَالَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّ لَا يُؤْثَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلههم واحداً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 هو اهه ويؤتى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ويؤتى الله الا ان هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي ارسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين كله يا ايها الذين امنوا إن مِنَ من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْبِبَّّةَ وَلَا يم فِ قُون فيِي سَبلل وََّذينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَْبِبَّّتَ وَلَا يُ فيِ قُل فيِي وَلَا يُ فِي سَبيل لللهَّهِ فَبَشِّرْهُم بعَدَابٍأَلم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم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 واعلموا ان الله مع المتقين ان من نسيئه زياده في الكفر ان من نسيئه زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ليواطئوا, لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حرم مَا حَرَّمَ اللَّهُ لُِّن لَسُ وأأَحْن لِهِم وَلهُ لا يَهذِقَوم الكافِرين لُنَ يا أَُهََّينَ آمَنوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمُ فِرُوفِي سَبينلهَِّ قَْتُمْ إلى الأرض ياأَُهََّينَ آمَنُوا مَالَكُم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 الا تاثروا يعذبكم عذابا اليما ويستجد القوما غيركم ولا تضروه شيئا الا تاثروا يعذبكم عذابا اليما ويستجد القوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها فانزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم تروها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ, حكيم والله عزيز حكيم إ بِخِدَا صَ وَكِ قلَ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ذلكم خير لكم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصداً فد التَّدعوكَ وَ و بعودت عَه مشّ و بعودت عَلَه مشق وَس يحلفونَ باللههِ لَ وتقعنا لَ خجنا معكم وَس يحفون جِ اللهه يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَسَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَةٍ أَن تَلُومَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وتعلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يتأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 إنماَا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم وَغْتَابَت قُلوبهُم قلوبهم فهم فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً كَرِهَ اللَّهُ بَاعَثَهُمْ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ولكن كره الله بيعهم فثبطهم ولكن كره الله بيعهم فثبطهم فثبطهم وطيلقعدوا مع القاعدين فثبطهم وطيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم لَخَرَج فيِيكُمَّْا ذَادُكُمْ إِللاا خَدَلَ وَلا أَوْضَعُوا خِلَ لَكُمْ يَدُغونَكُمْ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 وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون وظهر امر الله وهم كارهون وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَّا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ ذَرِعُونَ قُل لَّيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ فَإِلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا احْدَى الْحُسْنَيَيْنِ قُلْ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 فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا قَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم قُلْ أَنفِقُوا قَوْعًا أَوْ إِكُم كنتم قوما فاسقين فَاسِقم إَِّكُم كُ تُمْ قَوْن فَسقِيم وَماَا مَنَأَهُمْأَ تُقُدَلَ مِنْهُم نَ إلا إلا أنَّهُ كَضَمُوا بالِلههِ وَبعصُولِهِ وَلا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلاء ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسلاء ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فَلَا تُعجِكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولادُهُم فَلَا تُعَجِكَ أَموالُهُم وَلَا أَولادُهُم إِ ماَا يُريد اللهَّهُ لِعَذِّبَهُم بِهَا فِيحيةِ وَهُمْ كَافِرون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 ولكنهم قوم يسرقون ولكنهم قوم يسرقون لو يجدون ملجا او مغاره او مدخلا لوله اليه وهم يجمعون لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ الصدقات الصَّدَقَاتِ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يعطوا مِنْهَا إِذَا هُمْ ان اعطوا منها رضوا الا ان يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا ولو الله ورسوله وقالوا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 تَريضةٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لكم يؤمن بالله ويؤمن كل من خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا منكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين رحمة للذين آمنوا من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 فان لهنا رجهان مخالدا فيها فان لهنا رجهان مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم ذلك الخزي العظيم يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قل أَلَسْتَاهِزِئُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا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 انعفوان طائفه منكم نعذب انعفوان طائفه منكم نعذب نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نَسِيَ اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ نَسِيَ اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَهُمُ الْفَاسِقُونَ إِنَّ وَدَ اللهَّهُ المُنَاتِ قينَ وَْمُنَافِ قاتِ وَْكُفاب رادَ اللَّهُ المُنَاتِثينَ والْمُناتِ قاتِ وَْكُفاب وَْكُففارَناَا رَجَهًَا إَّ مَخَادِدينَ فيِيهاب وَْكُففَارَ لَا رجَهًَاَّلَخَاددينَ فيِيهاب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 فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِنَا وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولائك هم الخاسرون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 وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدينه والمؤتجبات اتتهم رسله بالبينات ستدهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض والمؤمنون يأمرُرونَ بالِالمَعرُوفِ وَيَنهونَ عَ الْمُنكَرِ وَيُوقمونَ الصَّتَ وَيُؤْتُونَ الزنك وَيطمونَ الصَّلَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّنكَتَ وَيُطون الله رَسُولون وَيقمون الصلاتَ وَيُؤتُون الذَّكتَ وَيُطون اللهه الله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 تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه ومساكن طيبه في جنات عدن في جنات عدن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 والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ونواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم يَحْلِبُونَ بِللانِمَا طَاالُوا وَلَقَدقالَاُوا كَلِمَةَقُصِ وَكَذَرُوا بَعدَ إِْسلامِهم وَكَثَروا بَعَْدَ إسلامِهِم وَهَمّ بِمَالَم يَنَلُوا وَكَثَروا بَعدد إِْسلامِهِم وَهَمّ وَم نَ قَم إلا أَن أَغْنهُُ اللههُ وَررسُولُهُ مِ قَِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ فَإِنْ خيرا لهم وإن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَماَا لهُم فِي الأبضِمِ وَلّ وَلَا نَصير وَماَا لَهُ تِأَبضِمِ وَلّ وَلَا نَصيد وَمِنهُمن عَهَدَ اللهَّهَلَإِن آتَانَ مِ قَبِه وَلِنهُمن آهَدَلَ لَِن آتَلَ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 لَم يعلمم وَأَ اللهَّ يَعلممُ صَِّهُم وَنَجواهُم وَأَ اللهَّه عََّامُغُيوبَ عَلَ الله يَعلمَّم يعلم صَِّّهُم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 وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ لَا تَأْثِرُوا فِي الْحَرْبِ وَقَالُوا لَا تَأْثِرُوا فِي الْحَرْبِ قُل النَّارُ جَهَنَّمُ مَأْوَى أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ قُل النَّارُ جَهَنَّمُ مَأْوَى أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا جَزَأَ بِمَا كَوا يَكْسِبُون يَذَأَ بِلَ كَلوا يَكسبون فَإِر الرَّجَعكَ اللهَّهُ إلَ قَائِفَةِم مِنْهُم فَسْتَأذَنُكَ لِقُوجِ فَ اِذَا رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فقل, فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا انكم رضيت بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفين انكم رضيت بالقعود اول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كثروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون انهم كثروا طريقه وما تنهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهن بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون انما يريد الله يُعذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ استأذنك أن نطول منهم وقالوا جرنا نكم مع القاعدين استأذنك أن نطول منهم وقالوا جرنا نكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 وَولائكَ لَ الخَرات وَول إكَ لَ القَراج وَول جَزَاهُ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 لاُصبَّكَثَونٍهُم ذااب ألم ليسَ عَبضُ فَاءِ وَلَا على المَغضَّ وَلَا علىَّينَ لا يجدون وَلَا على المَبَّّ وَل علىَّينَ لا يجدون ما يُفِقُون لا يجدونَ ما يُ فقُونَ حََج إذ نَ صَحول اللهِ وَررسُوله لا يجدونَ ما يم فقُونَ حَجٌ إذ نَفَحول اللهِ وَررسونِ مَا علىلَ المُحسِنين مِ سَبين لا علىلَ المُشتنينَ لسَبين واللهَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا على الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أجد مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْ وَََّّ أَعيُهُم تَفضُ مِنَ الدم حَزًَاأَلا يَجد ماثِقُون كَََّّأَعيهُم تَفضُ انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنيا راضو بان يكونوا مع الخوالف وقدع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون راضو بان يكونوا مع الخوالف وقدع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم يا اعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبئنا الله من اخباركم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم وَسَيَرَ اللهَّهُ عَملَكُمْ وَرصُولُهُ ثَُّ تُ رَدّونَ إلَ عَمِ الغَيْبِ والشَّهادَ وَسَيَرَ اللهَّهُ أَمَلَكُم يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مُجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا فَإِن تَرضَوى عَنهُم فَإَِّ اللهَّهَ لَا يَبضَّ عَنِقَوْمِفَاسنقين فَإِن تَرْضَ عَنْهُم فَإِ اللهَّهَ لَا يَبَّ عَنِ قَوْفَاسنئين الأعرَابُ, أشد كفرا ونفاقا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ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 عليهم دائره الذل والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ومن الاعراب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 سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم والالسابقُون الأَّلُونَ مِنَ المهاجِين وَأَ صار والَّذينَ التَّبَعُهُ بِهِشتَان الَّضَ اللههُ الله عَنم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 جَنَّاتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 سُأَذِّبُهُم م الرَّتَنِثَُّ يُرَدّونَ إِلَ عَذَابٍ ظم سَنأَذذبُهُم م الرَّتَيْنِثُمَّ يُرَدّونَ إلَ عَذابٍ عَظِيم وَآخَرونَ عَتَرَفُ بِدونُنوا بِهِم وَآخَرونَ أَتََفُ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 خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ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 توبة عن نيباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم فاياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وَقُلِععملوا فَسَيرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ وَصُولُ وَمُؤمننون وَتَتُ رَدّونَ إلى عَالمِ الغَيبِ والشَّهادَ فقُلِأََّوا تَ سَيرَ اللههُ عمللَكُم وَاصُولُ وَمُؤمنون قسَتُ رَّونَ إلى عَالمِ الغَب سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِم فَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ مَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وتفريقا بين المؤمنين وَإِقْطَاعًا لِّمَن حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَاحِقًا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَلَاحِقًا إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه ابدا لا تقم فيه ابدا لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم أن تقوم فيه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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ على تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ الخير خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فنهار به في نار جهنم فنهار به في نار والله لا, والله لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم لا يزال بنيانهم الذي بنورا فان في قلوبهم الا لا يزال بنيانهم بِهِمْ إلا, إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم وأموالهم لهم الجنه واموالهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله سيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ وَمَن أَوْفَى مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِرِزْقِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِرِزْقِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وَاَدْعُ الشِّيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ وَلَ كَوا أُ لقُرربَ مِ بَدم تَبَييَنَ لَهُمأَهُ أَصحابُ الجحيِيم وَلَكَوا ل الجحيم وَمَا كانَانَ استتِْفَارُ إبْرَهِيمَ لِأَبِهِ إِللاا عَمَّ وَعدَتِ وَوعدَهَاّ وَلَا كانَانَ التِرْفَارُ إِذْانمَ انه عدو لله تبرأ منه الما تبينا لهم انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم وَمَا كَان اللَّهُ لُضِلَّ قَومًَا بَعدَ إذهَدَهُ حتىَى وَمَا حتى يُبَّنَ لَهُ يَتَّقُون حتىَّ يوبََّلَهُم يَتَّقون إ اللهَّه بكُ شيءَ عَليم إِ اللهَّه بكُ شيء عليم إِ اللهَّه لَُلكُ السَّمواتِ وَالأَض إِ اللهَّه لَهُُلكُ السَّماواتِ والالأَرض يحيي ويميت, يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ل قَتَّضَ الله عَلََّ بِجّ وَالمهاجِينَ وَْأَوْ فََّنَاتَّبَعُهُ فيِي اللَّهُ عََّ بِج وََمهاجِينَ وَأَو قَََّ التَّبَعُهُ في ساعةِ العُصرحَّينَ التَّبَعُوه فيِي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 إنِهُ بِنِمْ رَأُوفْرحيم وَلَ السَّلَزَةِ الذيينَ خُلِّفُ حتىَ إذَا بَاقَت عَلَهِمُأَرضُْ بِمَا رَحبَنتْ وَلَ التَّلازَة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 لَا نَلْجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ نَتَابَعُ عَلَيْهِمْ لَيَتُوبُوا ثُمَّ نَتَابَعُ عَلَيْهِمْ لَيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذَانكَ ب بأنهم لا يصيبهم بَمَأُ ولا نصب ولا ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا ينالون من عدو الليل الا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون من عدو الليل عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا, ولا ينفقون لا ناقة قنت صغيرة ولا كبيرة ولا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون ولا يقطعون واديا الا كتب لهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فَلَوْلَا نَثَر مِن كُلِّ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا إليهم لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غرضا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا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 أيأَكُمْ زَادَتْرُهَهان فَأََّ الذيينَ آممَنوا بَزَدَتهُم إمَانَ وَهُم يَسستَبِشِرُون فَأََّ الذينَ آممَنوا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يَنُون فِي كُلّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن أَوَلَا يَرَوْن أَنَّهُمْ يُسْتَلُونَ فِي كُلّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذكرون وَإِذاَ مَ أُزِلَ سُورَةٌَّ ضَرَبَعَْطُهُمْ إ بَعضٍه فَإِدَ مَازِلَ سُورَةٌَّ غَرَ بَعظُهُم إلَ بَعْضه هلَْ, هل يَرَكُم مِن حَدثُم مَْ صَرَفَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ لا لَّا يَفْقَهُونَ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ عزيز عليهما علتم عزيز عليهما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عزيز عليهما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإِن تََّهُ فَقُل حَسبَ اللهَّهُ ل إِلَه إلا هو فإن الله إِلَّهُ فإِن تَوََّ فَقُل حَسبَ اللَّهُ رَبُّ العرش العظم عَلَيْهِ جوَكَلْلتُ وَهُو رَبُّ اللهُوشِ العظم يمكنك الاستماع الى من موقع الطريق الى الله